مثل الجنة التي وعد المتقون التي وعد المتقون تبري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها فيك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آلوا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 وَلَوْلاَ لَاقَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَةِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَعْسِ الْأَرْضَ نَاقُطُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِشُفْتَنِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم فلله مكر جميعات يعلم ما تخب كل نفس وسيعلم الكفاف وسيعلم الكفاف لمن عقب الداء.